أربعة، استمع الى الساعات واعدها ثم تامل معانيها مستعينا بالصور الساعه الواحده الساعه الثانيه الساعه الثالثه الساعه الرابعه الساعه الخامسه والنصف الساعه السادسه والربع الساعة السابعة والثلث. الساعة الثامنة إلا ثلثا. الساعة التاسعة إلا ربعا. الساعة العاشرة. الساعه الحادية عشرة. الساعة الثانية عشرة.